3. استمع إلى النص الآتي وقرأه التكنولوجيا في حياتنا لقد تطورت التكنولوجيا بسرعة هائلة في الآونة الأخيرة وجعلت الحياة أسهل بمرور الزمن ولهذا يمكن أن ننجز أعمالنا في وقت أقصر وبشكل أسهل بالنسبة للسنوات السابقة مثلاً كانت تستغرق المراسلة وقتاً طويلاً في الماضي والآن نستطيع أن نتواصل مباشرةً عبر الإنترنت كنا نقضي أيامنا لنبحث عن المعلومات في المكتبات وفي هذه الأيام نصل إلى المعلومات التي نحتاج إليها خلال عدة ثوانٍ عن طريق الإنترنت وكذلك نتعرف على الناس والثقافات الجديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أن التكنولوجيا ستستمر في التطور بدون انقطاع يجب علينا كمسلمين أن نستخدم التكنولوجيا حسب أوامر ديننا كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهكذا يمكن أن نصل إلى مرضاة الله